الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين لم عليهم وإذن مغموب عليهم ولا الضالين لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ببللك الناس ب شَ وَاس الخ